إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ دَنَا بَيْنُكُمْ ان يقاتلكم او ين قاتل قومهم او جاءكم حفرت صدورهم ان يقاتلكم او ين قاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء حبأولجلكم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم